ألو سعيدة في حياتها وصل الكل أحلمها وبين عليها فرحتها في ضحكتها وفي كلامها وعيشة كأنها في جنة وكل الدنيا ملكها وقال عني دوائي ما شيء فيها. محدش في الحياة يقدر يمشي كلمته عليها هتحلم ليه وتتمنى مفيش ولا حاجة نقصة في جرح دي ساعة في حاجات ما نحبش نبيلها كتير انا ببقى منه ويا ببقى العام وليوم ما كتناها بتوبع عني بيبقى نفسي احكي لحد واتجلب وعزت نفسي هي اللي بتناه في مشاكلي وبعمل اني نسياها وحكموا عليا من شاكي ومن العيشة اللي عيشاها انا اوقاتها بان هادية ومن جوايا نر ايدها ولو يوم اللي حسدوني يعيشوا مكاني لو سانية ولو شاكوا اللي انا شفتوا هيتمنى حياة تانية ولو احكي عن اللي انا فيه هتفرق ايه ايه الفايدة ساعة في حاجات ما منحبش نبينها كتير انا ببقى من دوايا بتقلب واليوم حاجة كتما بيتجعني بيبقى نفسي احكي الحد واتجلب وعزة نفسي هي اللي بتنعمل